وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبفوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 يُنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ دَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا هَوَتْ تَلْقَاهُمْ دَاتَ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَهُمْ رُقُودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق برعيب الوصيد لو اطلعت عليهم لو لئيت منهم فرارا ولم لقته منهم رعبا وكذلك بعثناهم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 فظُر أَ عَزكَ طَعَام فَلْيأتِكُم بِرزْبِ مِنهُ وََتَلَ الطَّف وَلَا يُشرًا بِكُم حَدَا إِهُم إ إن يَظهَروا عَلَيكمُم يرْجكمُمْ أَو يُعيدكمُم في مَِِّهم وَلا تُفِْحُ إِذًا أَبَد وَكَذَلِكَ عَظَرننا عَلَيْهِمْ لِعلملَموا أََّ وَعدْدَى اللهَّهِ حَبُّ وَأََّ السَّاعةَ لَا رَيبَ فِيهَا إاببْيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرُرَهُم إذْيَتَنَا زَوونَ بَيْنَهُمْ أَمرْرَهُم فَقالَالبَنُوا عَلَيْهِم بُن يَانَ الرَّبُّم لَمُ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم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 وَلِ اللهَّ أَلَمُ بِمَالَ بِثُ لَهُ غَيبُ السماوَاتِ وَالْأَضِ أَبَص بهِهِ وَأَسْمِع ماَالَهُم مِن دُونهِ مِولَله ماَالَهُم مِنْ دُونِهِ مِوَل وَلَا يُشْرِكُ فيِي حُقْمهِ أَحَدَ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملسحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يقاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا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 وَلَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال لَّهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حَصْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا او يصبح ماءا وغورا فلم تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كما ان انزلناها من السماء كما إن انزلناها من السماء فاختلط بين نبات الارض فاصبحا فيما فاصبحا في الرياح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 ما افهتوم خلق السماوات والارض ولا خلقا فسم وما كنتمتخذ المضلين وما كنتمتخذ المضلين عضدا ويوم يقولنادوا شركا اي الذي نزعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 إِلَّا أَن تَأْتِيَ يَوْمُ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه زوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا دَنَ وقال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا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 وَلَ إِن سَأللتُكَ عي شيءَيءٍ بَعْدَهاَا فَل تُ صاحبني قَدْبَ لَغتَ مَِّدّ عُدْرَ فَطَلَ ح إذ أَتيَ أَهْلَ قَرِيَةٍ لاستطع مَا أَهل فَأَبَو أَ يضيفُ مَا فَوجددَ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعذِّبَ وَإِمَّا أَن تتخل فيهم حسنا وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَوْ جَزَاءَ أَنَّ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ شَبَبًا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 قالوا يا ذو القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فالنجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا الا ان اجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وسركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ رَبِّهِ أَحَدًا